إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبط لعلكم تصطلون فلما جاء النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكي وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاء رَوْنَ وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا أُخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بِسُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وأدخل لأدك في جيبك تخرج بيباء من غير سوء في تسعة آيات إلى في العون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا بَصِيرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا ۚ أَنفُسُهُمْ بَلِ الْإِنكَارُ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورت سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا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 قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل مساكنكم لا يحص سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 لا أعذبه عَذَابًا عذاب شديدا أو لأذبحنه أَوْ أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به واجت سبئ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرص عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم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 إلا إله إلا هو رب العرش العظيم عشر كان عشر كيبقوا لي كنتني يسدعادو وعننا كميدي هاي عشر غذي نفس علي كنا صابتنا تفسير كقرآن ككريم لعي اللغات آياد أطبوك كوما آياد أطبوك بالله بنا من سورة النمل مذا آياد لعي اللغات ناد نواقوي من السورة النفسية <تصفيق> اسلا سورة النمل خدمة سورة النمل هو سورة دي تطبيع اللباتنادو ترسيقين نكوسو جراء قرآن وحين نقنيس سورة النمل سورة دي تطبيع اللباتناد سورة النمل وحا يكون مقا حتى إذا أتو على واد النمل حا يكون صورة النمل وصورة مكي. معك من تعي صورة دي, دي انت أنت رسولك عليه السلام ماكالمك رام أوكنو؟ صورة دي حروف المقطع اللوج بالابناءينا صورة دي صدق هي تمندو؟ النمل آياته دسا دحيه سكاشنا هي دود؟ صورة النملو هذه الصورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله اللهم اعلم حسك الشدي اللي الرحمن نحريس بيدا اونك ودكارتنا حريسا الرحيم امدكار رحاني بن حريس تاسيم تفسير كلمة دوراني الله اعلم بمراده بلالك تاسيمه الله لجه ديسكا يقون تفسير كي سلفه سلف صالح ايا الله أعلم بمراده تفسير نبيك كصمنا ذي هذا المرلحين لغة عربية أي المعروف قواهي وحطا صين به جري حروفها ما الله قالنا يا لكن مركا لا يسكت ريء لجه دذا لولدا ليه معروف ماهي الله أعلم بمراده إلى باو حطا يصين لجه دايقا وفي نفس الوقت التنبيه وتعزيز تعجيز أيامه Qur'an kan ma key xirsaaday ka isku e taaga in lugu axyigaliyay kakoma, la ee Qur'an ma keyni adadan Karin malak ma keyni kartane dab e la hadho kuma yugrak tan bay ana kol ka Qur'an ka iska shugliyeed magalkii siina la dagaalameey ayaa iyagana e cibaaradan loo e oo ا سين تلك الطاغ را ياسين كاي كو دahay sa ishaarada xuruusasi waxa la mid ah ayatu alquraan quraanka ayadihi siin wax kitabin kitabka quraanka ayadihi siin kitabka somudhinin haqqi hadeena yu maga ayaan badan oo quraanka ayaa wax وحلا أغرية إنه يحيك وتوصينا يا حروف الأغريق أو كورغذاءنا اللي هو قرو عرب كان اللي هو شيو مسحديا ما إن كان اللي هو هيو كتابنا واحد يجان إنه ياي أيك وتوصينا إذا كل كون أحلا أغرينا لما يلواه وحلا قرينا ما بعليهواه كل كاجوك تني ماذا وقرانك وقت ورسود جي ولين أوسن أركوا جدو من قرض الله أغنى أي قرية لا قرية لا قرية لا تلك بعض آيات سينكسر آيات القرآن آيات آية من القرآن كمذا القرآن كقيمك بدنا وكتاب كتاب كيف كمده كتاب خاص ومدين حق عدين أي قبل كعدين أي حلاش عدين أي صحيح هاستكاكا عدين ايه كتابكا واحد استعدى ايه ايه اي ديه ايه ايه طاسين كم يتعيب هدا و بشخال للمؤمنين كتابكا ايضهان اما كتابكا قرآنكا هدا هنوويا من ابوالالا بادي بارلوغا هنونا اوقفكا هنونا ملوكا الهيون كتابكا اي كان مستقيم كان قفك كذا أدون آخر لغدف إنه كبه ليست أي يوددان القارسين إيسان خودا كتابك مدهنونين أي قفك الرميين الرعا مد بشاراء وقفك كعمل الفلا بشارة عظمى للمؤمنين بالله ولقائه أيه بشارين أي إله إليه لكل ماي كون في عنابال مرين Kulkaan lapadi bauhaa yhdenhanun hanun nimaluoga hanunu Iyawa bishraa bisharo Luukufarhu Lapada bauhaa yhdenlilmukminin Enten rumeisaan raaday Bu hanun nau yhden, bishara nau yhden Amma enten rumeen Eaan raain kuaas bisharana omaaha Watainu saomarnay Maa intaa bishara lilmukrimiin Oma sukunan Mujrim bishara malle sana مرحبا مؤمنين كي بوحنون يبشارؤي أي مؤمنين توالصيت المامي الذين مؤمنين تا يقيمون توصية الصلا سلادة توصية ويأتون جت الزك الزكاة جت وهم إياها إلى أخيرا مالين تا تنبئها هم إياها يقمنون سجناه ومالين تا غيامنا شكك مالين هنا Tarktoza, iman tunti, ei rumeisaihin Kulka olla di oolla tuosiyu Iyya zaka di oolla kutu Iyya maailmti qiyamuulluuta laikaro Sadda hadasta ilmani waawain Iyya adatka qur'anka kuohanunay Iyya quranka uubbishare yyyy luguutte ilmami Alladhina mumininta yuqimuuna tuosiyya Asala salatda tuosiyya Uyutuunabhiya alzaka Zaka zana bihiyya Wuhumiyyaka bil ما ليندا عن بعيسى قيامة هم يرا يقينون إن الذين لا يؤمنون بالأخر قرآن مركب البحر أكيد قرآنك طريقة ليش أشقيني أشرقيبو وشرقيب في وصو شغني تذكر مؤمنين ذا يودله مرة يخيف اللعوبة لقلي والوجع لسينيا يكينا والوعمانيا قرآن دم بمركب البحر شقينيا وقالوا نعصينا إياه إياهنا وحي مدنين بألا شيكا إياه قلقا تدخنا وقال لفضة قفك إلى الرمية إيا قفك بيني يياه قلاصة دحادي مكفته تدخنا وقال لفضة أبدأ لفضة نكلم بذيهين إلى آخر مركه إلا تغانا أما كوحد بو تدخنا فريق في الجنة وفريق في الصعي آخران اللفضة أقل باكو تعالى متدحاتكم في عين الجنة ودكع في عن لوغو تلقري لي ليه اعدة للمتقين أي أن لوغو تلقري هي أقل كانهم وإثناء اعدة للكافرين كوان حاقة بيني يهدون كمركي الزوغير لوغو تلقري أدكع فيسك اللبضاء من أجهنا وهو اللبضاء آياتين يقولون وهو اللبضاء قال تعال سبيه الحجرين الذين أرداش أن لا يؤمنون همين بالآخرة مالينتقي اما ان حمين زيانا واقرحنا لهم يجا اعمالهم الباطلة اعماشا حوني سيركي ايا كفر ايا النفاق فسادك اي سمين ايان ايان يجا قرحي يعمهون اعماشي حمين اي لو قرحي اي كوري ايا عديسان ايان لانو دافهم يا الذين وحاس لهم أيجو سجناتي سوء عذاب عذابهم كواز عيسكال وهم يجا في الآخرة ما أنت قياما لا تجنا هم يجا كلياته أيما الأخسرون كواتعبقوا ضبايا خسار النوع رحمه يجا مذن أجو قل دعنا سال الله المامي إن الذين وحأن لا يؤمنون أرهم أيثنين الاخرة ما أنت قياما أرهم البعث والجزاء إن شي صوب حنا يا ولا يصا بالمرنا يا اي يدفرن سينا وحن قر حنا لهم يرى اعمالهم اعمال صالحهم تنقر حنا كل قر حنا لو قر هي ايكم أوفهم افهم يرى يعمه اعمال حنا يسمينا اي اي سيدنا قر هي اما اختباري يا جره ودراديد وقرحي مر وهاه قوحيشا قال انه وزين له الشيطان وعمل هذا قوحيه مرنا الى بال الامر قوحني الى مرق قوحيه اختباري يا ابتلو شيطان مرق قوحيه تبلين يلومون كون عمله واضح ما باله قوحيه وفهم يغمه عمل كيهمه يا شيطان قوحيه اي كوورغيسنايا دنوك حمايا حقار كما ين حنون كما ين حقا كما ين جير هذه قديرون أيام إلاك بفقتير ولاك قوة أيها الذين كوا لهم يقوسون هذه سوء عدا عذاب حمام بدن ونار جهنم في الدنيا والآخرة وكل في الدنيا بالأسر والقتل إن الله يذكر عسكر المريج لا تنسى لا يجونك كل حتيه أحرق الأركو هم إياك في الآخرة معلنت قيامات دنبيزة هم إياك الأخسرون كوكو خسارة بدون والعذاب كان أقوح أي مدن يوم وإنك لتلقى القرآن من لد حكيم من عليم مركز رب رسولك عليه صلاة والسلام التفاة من رسولك على الآد والذي المشركين تنوى اللقوب قرن جيسي القرآن ك. ملكه أوجي مادا. جنى واحدا رمبو شجع. إلى هما بيني فقال عزم من قائل وإنك هذا الرسول كمحمد لا تلقى القرآن. القرآن كواللقول كل كل مية. لقول بين اللقو شجع. حقا لقال كل مية. ملا دون حكيم من علي. ملك لك ما يمن. ادخلناكما شغله. إله مرسبا امام والناكسن وهو البيقان اكتيس ايا قرانك كا يمادا اولغولا كلميا تي سوره الشعراء لما تاي وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذر تي بي لمتاي اينك هذا الرسول كا لا تنقل قران ماذا Sadday 20 sano ay soo dagayay markuu bilowday tagidiisa iyo markuu joogsaday 32 sano ayuu dhaxaystay hay'ada ugu dambeysay markay soo dagtay tabaday 6 habeen baan la bugu noolaa Alayhi sanatu wasalam Qayna kaadiga rasuulka alla tu laal quraan quraanka waa la kulmiya wila duun hakeem ila murti lagaala kulmiya علي من أقوم بذا موسى ليالي وبعض ميثاق إن حقه بلجلك كل ميأحى دليله وحاء ودليل النبي الله موسى أو أحفظ النبي كورئي وحقتي سياح الكيسك والرمايا سداك سورة قليلة هاي حتى إلهي النبي موسى وجا نبي محمد نوجا وسوارك موسى وقتي سياح هاي وس النبي محمد كوسودجين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 أول نملوا ماي مال لما راي أهل كذي يا بن أي أفتينو بحاي طورسينو مرقام راي سوى طورسينا أكتر ذم راي أفتين باو بحاي كيف والله أدلعي أجازوهم يري أفتين با مو قناعي إن أنا وينو لبناناي أما وربينو كهينا جدكي لانكون نججرو ما رح الله مرا مال أهل الدقنيا مال أبي أهل الجابو وربينو كسهرينا اما على الأقل قريبه ان كان سو قا له او انه سيده بانقول عليه ان قد ير سنه هل كان سي جوجه في وقت قال موسى نبي موسى لاهي حاسيس كربو واتي نففنواتي خادم يا وحني لجلان سورغلو اباغو قفال قبي حرور ان هي شي سورغلو انه سو ايب قال موسى مركو يري في أدي أويتي حاسس يا دكتي سوحيري إني أنا يا موسى انا صوّح الأجداد ناراً دب ساعتيكم وعن إذين لا من دونا منها دب كأنا جدار بخبري ور جدك يوم ماش المار لا يعرض للتقنيات ماش إنه كعبلاً ورب إنه كيله نو بعنه وارد صناي أوتيكم وعن إذين لا إيمان خماسين غانمجر اصيد طبك لوكل قاتوي اريد انك انه انك غريا وسلو انتوبيو يربيادي طبك كلكاته هذا رجيه ويلكا يا لطاكر يخبريت كل majirin, واما جيرين كل في شهابين طب خماسين غانمجر ايان الدين كاينه يا ما عندهم fa anti ya qawwa aj sagati isanduk silan unna bi musammarka qursahan yu xidhi uga tagay moogaariin wax ay noqon doonto ayya ka kala qarqo la al yatiikum kalimatu al allu ka habray ma ogow wax ay noqon doonto neeshi markuu yimid iftiinka دفشتن بما نور الله عز وجل خب النور كيود ماشي نور كمركو يمد هي نودية لغيل يولد واقعي محل ييري أم وعلى بركةي من قفقة في النور افتيك كل عجرا وموصا إياه ومن حولها كارك هذا وح جرة إملعها إهلو شم ماشي مرك افتيك جري ماشي بركة الله كل عدي إنتى عند النبي الله موسى مغلين إفتين كنا ووجدنا إنه صنطبهين وواعرك أرجعنا وع من في النار ومن حولها كل شخص كيمركا ما بور مكروا وعقد لا يدا نوجدن مجني بمن مراقبا سيلوجن في واعرك إنه صناعين وإنه أليه لا رضي وسبحان الله الله شيء ورك مشو كيمد Allah eblan badana ali rabbil alamin kun ko dan laha ya badana kola day mesji karimatu subhan diri wa hanjni ila dalal ya wa kalamaha wanurullahi azza wa jalla meshana an ala masari kolka wa Subhana layli danka lakala la ya يا موسى إنه أرنك الجيلان كوشيك أنا أقولها الله يا الله العزيز العاكيم يا نهيو ما خوروا لماذا مشان الوحي والنبوة والرسالة باب الله فتي وحلة تهملها ودوا باباي إنه أرنك وحوجي إن الأمر وشأنه انا أنا يا كل عظايا اللهم عبدك عقها أي العزيز اللي كاتكا هي أمك كتك أيانا أي العقيم اللي هي مملكة ونكسنا المرتدى بدنا أو حبسو كبر جي أي سنجري بنا أي في سالدي النبوذي والعلي مركبة وبر بالله بالله في وعلى اللغوطة ببراية وشيء وواتي ويسابو مركا فايدو كوكبي واللماء بياعي وشيء معجزة لغدية وحرق نقونيس إياه قعانتي سيء ونوريس لبدانا مركا اللغوطة ببراية معجزة كانت كالاترة لبدا كذا عليك إيمان دونان تاببرك او باللوضين عارك موسى أولموا أجا نقول كل جامر كي مو قاتي ولم جرتوا خار كي موسى حاوشى تحتجزه إنها دغدغة غيزة كأنها وشي أدمودي فريد كي أرد كجان صبحانية أدمودي ولا وعرري موسى مدبرا إذا جامر كزادي ولم يعقب منس والله فني نفتي الله وعلمانه اوه اي سين اي من الله كيمة ديل عز و جل نبياش اللغو ادكيه اما اللغو ايدينا اي المؤجزات الشقةكولاهين وشي واح تاعرار موسى اوه اوه لكن نسبواناك واح اللي موسى دا حتى رياركي سينوه اوه دبوكو سوماقين هولان مايشاس اي ماريس موسى اوه دبو ويكسو مقاياي ولا مجبرا ولم يعاقب موسى ماسو جيتسا يساقو سي عرلايا إلا فالله يا لا تخاف خعبسا إني هنيقى الله لا يخاف معفسدان لدي أكتئذا المرسل أخيارتان تري أكتئذا كما بقال ووحد باتا يوح وإمانا يا مدن المجلان هذا كان الرسول باتاي نقو وشوحكو يلميسي إلا من فهمه أن أيوب أبقى ظلما قدر ثم أدو قدر سوي كذا بدلا بدلي حسن ونا بعد صو حمه كذا نبي الله موسى تلمان تقول عايزه ولكن من قبل أدلي حدود لينا ولكن أوبت كني خب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم كل خطيب أول والكذا أما انظمة Workers د According to the Jews ق chapter 17 نظت على أسرح وختيralة قالasy ل Key الأخباء protest أي variety وأن الله كان emعاد تعلم 32 ليس النظرة والقول نظرت يبع أن كان في عندما ي phen sharp ثم يؤذرحد يقوم بالتفي險 وإن أغلب الظلم хدك inim وأن أما ذكر لي دبابي يو وانا كبدل طوبتكني حين اني الله غفور الاود في بدل ما انا لمن تابوا وامنا وعمل صالحا رحيم الا ان عريض بدل بالمؤمنين بنت عذر رميز العظيم كل كان نبي الله موسى وش سي سيكم سي بلاه رميه يا رمي والو شي كل كان هو من دلائل هو كامله وإلا النبي الله موسى لقاو ورهما سورة الله سالما موسى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين أنا وعيكوه شاكي إذ قبغتي قال موسى أهيري وشاكو مدى لأهله شركي سيوحوهيري إني أنيقى موسى أنا سواعنا لك نارا ضب ساتيكم وعند الله من دونا منها من النار دبك إيمو قناية أيام بخبار وعند الله من دونا أواتيكم وعند الله من بشهاب دب قواسين قعنا لعلكم مدنانتنا إنه تسترون كدرستان فلما قرت جاء موسى ويمد حادبك أيام نودية حق إبال في ذمك داري سقفك كجيره مو صول ومن حوله ويات جوجا وسبحان الله اله الا الان بولن اللي رب العالمين اونك اودن افرل هاي من الملائك وركيب امرك وبالوذي يا موسى موسى إنه ارينك جيره واو انا هني اكولها الله يا ان الله اي ويا رينك ما انت جيره ايها العزيز خاتك ادملا الحكيم ما ملكا هو ناكسنا وعالكي دولك اللي حساكا وشادك عانتا كويسين دولكا ما فلما قورتا وراء عركي موسى حاوشي قول بيهيت اسكاة اللي جيرتوانك اكني حرقب يسوبة داشاي عاد نوعا سبحان يدا اللي يرى اعفضو صلوق مال يرى دين لقاري كريم بيوالي باوأكي هذا يسأيو حقالي حلوسه وارقف ما ماياناهين فلما قرت خا تحتز اركيوشي تعتز يلو دغدغه قيزا كان اد موديت كانو نبي موسى عرب مجبرا اسقو دبر كجيزي ولم يحقق نبي موسى مسولا بان الى قال تعالى وإبكيري يا موسى لا تغف عبسا اني اني الله لا يخاف ما لدي اني قالك سيدنا المرسل خصوصاً تلعاك إذا كما بقانو وحيكا بقاياً مال أمن بإليه إيانا بدقلي أمن إلا من ننماهان ولاما فرقر ترهو كيستي ثم أتو قرر ترهدي كيستي ككدال بدلا حسناً توبت كان يواناكو بدلي بعد سوء ثمه سمايه ككدال فإني الله غفور ألاه الرحيم فأيو الرحيم ونحاريسنا ينحيو Tavabarki baan nabiyyullahi muusaa uusaa on ayaa Uusirta baihattaydii bariin Luulkuu liikaa yhyaa halakbaa inni koneysaa Haduuqaa tarulbaa inni Wa ayaat yuugao reysa Tilaabadna waataana Tavabarki Halki mujoogaa Waadkhil gali muusaa Yedaka gahantaa Gaantada Fi jaybika Jabka gali Hathurka hostiisa mela gaanta gali Makhat gali saabika gahantaa ساخرت قانتي واي صوبي دوندو طيب ضوا يادو عد عديكم براس يجر يافو الحمامه من غير سو حمالان نلو نلوي لما مركات كات أشي وشي يا قانتي انت انكلي ما معجزاتكا في تسع ايات سجل معجزه والا بدنكم ديحين ايا لو لا ملعون أنتو كونين هذه بني آدم نمشلونين هذه الله نمشك تال الله صلا كل كائن معجز الوصي على دونه كل كافيت سعيات معجزة يالسجاله أين كم لبعض كمديه بعد لا تقيسون وحين قصوا مرن في سورة العراف شن حيره فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم عيات مفصلة وفي سورة يونس وعنكو صمرنا ربنا ضمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب لأليه بدل الله كلا دمبالي إيا ملبك لو سعدادي إيا كن بسك إيا ضرورة لغوه موسى ومعجزات بدنا في تسعايات سقالك معجزة لتك حقا موسى عليه إسلام توليك توبا لوغو ما خاي واشوكايسا اريندوسلنتي واكويناتي موسد بوغومانو كون حاجان هذا الى فرعون وقومه اد مين كافرعون يا كبري يا ددكيش قمتيغا يا بلوسائيل كوغومايتو هل كاس ا سبب كماكا موسل ملجزين تلغات بيي او تمبرل سيي او لا يسوساغي بدكاس اد لو ييري وا ماهاي إنهم كانوا قوم فاسقين تتكهد ادادو دارن او فالغا او رمي اشيئ او دينيكو قنسيري او كبروي موسى كان قبل يدتك كا ادو ديك لوغو ما صونخون كبرتي دبن لو ما كاينين ارين داناتيم ارين دو دا كا ويناتاي حاسي قوس وحقسمن وعلى الرباط ددبن هي دقمدن دا الا ان قاضي ولفت وأطيل قلي يدقق عنده في جيبك قربك كعب بديح حقلي تخرج عنك واصابيح أيضا يدو نور أيسو قرحة ينركك نور بادان من غير يصو حملة أن أيت أي أوس نفتنك يعدينك برص يجراه في تسعة آيات آيات على سجال جذود لتك وحدة إلى فرعون فرعون حقي سو كيو قومه لا تكافرون لجيرة، إنهم فرعون يدك لجيرة كانوا بينوغذن قوم نذن فاسقين في اللاجوريو إلى أمري في دين تبيك بعند فاسقين بينوغذن إنك أما العونك أيه ربي وانا هاي إلى احنا ما علمت لكم من إلهين غيري أنا ربكم على يجين Kolka tapatka edu. Neviin jullain muisarki vuokatosa, isä ommasarjimid uakana, muisarjimid uakana, muisarjimid uakana, korta gaanti ja uusi larka, ja uakana uutella uutella ja uakana uakana uakana uakana uakana uakana uakana uakana uakana uakana uakana uakana uakana uakana uakana أو إنه موسى رسوله أي وحشة عيان الرؤيا أي أي تاني دليله أي كل خسير يهدي لهم عن تكوي بدال بالوسم أي قارون في القرآن يدل كيسه هذا وحنو موسى ليمن أقعدني يا أوس يا سحر وفعل مدين عدل فلما في القرآن يدل كيسه حياةنا معجزة النبي موسى نوك أيدني من اليد والعصا وغيرها قات يتمد من مصيرات يضي أيدا يج حق قالوا حيره هذا وح موسى ليم وصيرهم فال أي مبين فلمذي زعاده كل خمر قايسه دوه هذا لا ين ما كله باكر السلام باعيسة ما سوى قرنا يدرع إليه قال تعال إلا وعوه لوجه حدود ديد فرعون يدد لجري بها معجزة النبي موسى للدري ديد واستيقندها وحاسوها طي أنفسهم نففيا الكوضة إني حقتها وأيقرتن ومع ذلك وديدن معين أوديدن ظلما قردروا إياه وحلوا ديدي دي. يا معجزاتي الله صادر اي الرسول رضي علي مساري حدي لذيدي كرره يا ظلمي يا كلنا لذيدي اريني ما اين قوتي قال تعالى دعوني فانظر دو كيف اذا أي كان نقوتي حقبة المفسدين فرعون يا ددكي لا جيري ادنيدا بالكفر و الشرك والمعاصي كو خربايي قريب دمتوره سيدي siray inno qotey wadagaatay badba lugu sayro biya la raaciye fana badnaahum fil yam wa huwa mulim hal ka sayrintoodi guudhamatay wajahdoodi dheha bilaaya mu'jisada nabii muusa laladiray ayay diideen fir'awn iyo bonqisa qosta qanada iyado ayada surata Gardarad raateet ei hatta dulmaajan ian naftoota ian naviga tintäinivada dulmaajan va yluen islä weinaaan ia kimir vaadgata ja papka radaan markuuka Fandur eegbaa rabi yiri subhaan kai fo si ei kaan nokootai hakivätylmuksitiin ku tunidaha riba ja kobriam asia kuha أذب دو ما رأب دم بالغوجش هاي كلها نبي الله موسى فرعون العنق اللي جا بي نبي الله داود يا ويلكيس يسوع سليمان هو كوا كان ما قرتوه يدي عيدا ما رضي أرمي إلا كلمنه قال تعالى خذو حوير ورقدوا وحلقوا أعطينا إنا نصيني داودة نبي الله داود يا وسليمان أويلكيسيا Elman akombaan musinil, kolka xariala, jeddimti ja rukunga, ui jaka nenezevur, babedaud, luguta, djiei. Surajman, jeddimud, dhala, taurarod, bellisraili, jomussi, jesi, ureisej, jeddala, uutila. Läkin elmi gala, kundatkua akombaan alla baraj, ui mandona, xinbirahan, juru, juru, ui ui ui ui وقال قال سليمان يا داوود وايناد الحمد وحد كل قد الا ربك غيره عبدا له الذي الله فضلنا ان كرم ري على كثير ان بدن كرك من عبادي الا قوم في زكمل المؤمنين حقا رليم نبي الله داوود نبي الرسولها ملك عاد انا واه الى هو شددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب منك داود وسليمان نواب كدرها ولي سليمان الريح قدوها شار والرواحها شار فبينه ثلان كل قولك ما شئ بالله صعوده وحرقني جري ما شئ بالله صعودنا وكسو حرابي جري قولك ملكي أن لا ولا الله مقل أيها بيسك هلسي إلى هبو بري خبه بلي ملكا لا ينبغي لي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الرح هل كان نواتك أركضون دا قولك إياك وعلى سقود داري أول واكالا سعنانجرين ونبوهاد قيادة دا ديني مليكنا قاربوها مليكنا قاربوها لفضتنا اللي سقود داري وأنا مليك وأتاه الله الملك والحكمة الدعوود خورتب وقر نملا هو الرئيس خسالة دين هو الله داري سليمان ناديه بوباك الدراء انقذوا حادبا اتينا داوودا وسليمان لابد ايضا شيئا نسيني علما قونا الهرا وقال ايت بداديراد الحمد لله ما قبل ما انت الله الذي الله فضلنا ان كرمري على كثير من بدن كركت نكرمري كر ومن عباده الله ذو مدي المؤمن حق الرنيم وورث سليمان داوود ثقال ويل سلالكي ويل سلائمان بان نبوه دي رسالة دي قد حليه هو كالنبي يال من نقوله وإلا عماليس قد حليه خصوصا لما فادحله وحمرك ووريث لليه وحق دينتي إيا النبي نماذي إيا رسول نماذي حقامي نماذي سلائمان بان قد حليه وإلا شكالي فرادة بضنا أو سيدة أو علم داود ما يال نقول نبي يال قال تعالى خدوحو الوريث سلائمانو سليمان وحد علي داود أبيه داود وحد علي من المبوة والرسالة والعلم والملك أي إساق قاتي أبيه كديم دون باقي أولاده إلمه كلي داود لحركان دا كما ينغيب غريم سليمان بحد علي وقال سليمان وحد علي يا أيها الناس تضع السادة الدين علمنا وحاك منذ قتاي شميرة هذا الكذبة نلعب براي وشندروهم من كي هذا لا سليم هو كرناي وأوتينا أنت كريم أوعى لكوكر مريج وأوتينا حقه بوحن لجسيج من كل شيء وحبق الله سيام النبيل لسيودان وحبق الله سنجري من النبيل لسنجري يا الله شو كا يدري كلك النبوة والرسالة والملك والله سقطرى مركزه سليمان إن هذا وحن ابن سيد أنبياء بني داود له هو يسرى يا الفضل قمي المبين عذاء كل كنبي الله سليمان وصف يا أرد إذا ما ذلودياري يا أرد وعل كل مي نبي الله سليمان لا كل مي رود اذا ما ديشا مايكا كون من الجن والانث والطير شدع على سالي سكني وفهم شدع على يوزعونك والوروري وزعه ونظامي ابو صدوي حنباله الا مره بو وحده بدر وكان تكزن مي كي هو ولا علينا فهم يزعون يقول لها بيي olla kun te ojinni kun o habko ko saadan aya Sulaiman o saote yh hijimihtta idaeto karta Sulaiman yidomadisi ymäden alaadi nämli Quranjou ala dige nämli Quranjou ala diga mäle takin näidul shambu ku Sulaiman Kualikin marki luuso soo beegmay ja uajelke liarek, ejaarek tein neviinullahi sulejman, ija ida madisi, ojinni ja insiä ximbil, anna lauri, kolka se idat kerdi laada, xaj, namlatun, kuranjala ja uajetili, ja johan namlu, herku ranjo, gala, masa kina kun, vada gala, mahadjira, burburin. صليمان ننكل إلى إياه وجنوده إلى مديه وصليمة والنبي الرسول مع يوانك والجميع وعثروا يعذر درسي وهم لا يشعرون يبون يبغي ناجي يجين فراديك باتن إن جنتبر ملين كل كون النبي حقا كردهم مجنوبين مايو لكن استغون نجلينا يجينوا وهم لا يشعرون يغون اوغاي اينا بابين يوم فتن الله سليمان ملدروب سن كم كمغلي دغيلو اده سنجري يا عودكي او قاداي خلكان سو غارتاي فكبا سما وادول عدي النبي سليمان ما حكن اسقو من قولها قران جذا قولك ايتري سيين دين بربورين يغون اذن اوغايم وقال امرك سو الله او يري يا رب ربي يا رب اوزعني وهنوني انا اشكر ان ما هذه نعمتك برواقل التي في برواقل انعمت هلوا برواقي سي علي اني سليمان كركيغا يو على والدي لا ردي لا شيء وان اعمل هنا الله ويهنوني صالحا وحش بري وعج جبيني اترضه اجي عباد الله يجلي برحمتك تكا هذا الصبرت تد وهذه في إقبال تكا أضموا هذا جذوها الصالحين صوصوبا الحق كامل لما وجدا الحق أضموا كامل لما وجدا كا أن غوطة لك شيء ترجع ترى الله قوة يقدره وورث سليمان وداودون عليه وقالوا حس سليمان يا يهنا صدقوا ذلك علمنا وحنا لا بري منطق الطيب شنب هذا الكوت وعطينا وحنا لزيج من كل شيء وحنبية الرسول هي بقر لسيج إلى إليك الله جعنت إن هذا وح ابن له هو إسرع أي على فضله لا راض يقيم يقللا المضينه عد وعشره وح لكل ميجي سليمان نبي الله سليمان لا كل ميجي فندوه عيد مديس من الجن يا والأنسداد يا وطائر شمبل ككما أضعهم يرى يزعون كوا الأوروري لهذيلا حتى إذا أتى مركيس سليمان عيدا مديسي مادن على وادي النمل قرآن جا وادي جا ذكرى سأي قالت النملة قرآن جو عيتي يا يهال نمل خير قرآن جو أدخلوا قال مساكنكم أقلاذي الذين قال لا يعطي منكم يصئذ بربور سليمان إيه وجنوده إذا ما ديسه جنه يأس وهم إيه سليمان إذا ما ديسه لا أن لا يشعرون إذ انترامينه فتبصم وأمو صدي نبي الله سليمان ضاحيكا إسراد أبو قصلي من قولها هذا الكذاب هو وهذا الحكم له أول ما يستيران من قولها من أجل قولها, قولها قرآن جدا هذا الكذاب درتي اي والله قوسلي وكاله مركاسو الا بري ربي يا ربي اني غير ربي غي اوجني الهني وهنوني انا اشكر اين المهدي نعمتاك اذ قال الله برواقدا التي برواقدا اذ ان امتك الله ليستي عليا كرخي غي برواقي من النبوة والرسالة والملك والجنود وتصخير الرياح وعلى والديه لو غدو يدسين اتخركوا لوبر وقيسى وانا اعمل ان اعمل فلا يغنون صالحا اصوبن ترضاه ادلك يبار لكتاي وادخل لي لو يقلي برحمتك نعريست هذا السببت في غبادك ادومها في جمله غبادك cinbiri har marke looyii ma dehudud ka ayaa muhindisa qof nabiyullaahi suraymaan ee eedamayisa markay meel har galaan kuftaa oo biy loo baado marka dibiye banana ka yaloo ayo oo qodid loo baado hawla uusan gaqsoqara sida dulkayntu faayiliyo ayuu كلها إذا ما هو ذي الله سليمان جيني يكر اي اي اي اي أو جيني إيهيسيا الشمبيرلة يكرم إيها إيها إيها وحلق بيها سيدة اللولة إيها وملك عادي ماها كلها سهدت كيوهي وتفقد وحو بارباري سليمان الطيب الشمبيريه بارباري هدت كيوهي فقال وحو سليمان ما لي محايقو وعنو انا الله ارى وجودين الهدهد هدهد امشيه له ما مال بو كلابته انا كان من الغايبين مسوسن جوجيو او ارغلام تنساو كدعي معني واه ما نوي قوماي باجيره وانا اوجدي لا مسيسغا بمكم وانا قواكر حقيقه دي وحين يري ان مل وبلاغ لن هو آيه إذا نتحديد كالدعيه إذا ما هو وها سيهين إن كانوا ملكوا عن الرسول فسعداً سي الله مغنان كرا ندام بألوه بآيه لو عذبنه وحنجينه يا أبوه تماع انتا نكرفه إساكو عدهلبه عقبتا لكتوراهي قراجدها قنقنينته وعوقوا بعضه قبوا ما إساكا إليه هوه لو عذبنه وحنجينه يا أبوه يا سليمان حذباً حذباً حذباً شديداً داراً قطمعاً قرفها حذبك لأول أذبحانه كله يبلغون تانك قويناً وابرين أي أولا يأتياني متسد حدود وحو إيلا من دونا بسلطانٍ قر مضينٍ عد على غيبتي وحوكوما قينا إيسا قاجيب في حندوان حذبك قوتكو يرأتكي سد حد لغا لغا لغا لغا لغا مركع وقف الشعب كيدبنايو هل ما لي في وشتاقه اما واعذابا يا اما واجورايا اما كربله يمانايا سبع دله رماديه وسبع لغارسيه بابانا حريس كوجت سليمان وسرويل كيداب تيقا مسترود دو كان فما كذا سليمان هو نغادي فاي ربايدي ان فوقا كي مودا كل كا ما يمي بعد بالدجاي قال شمسي دايري خدوو سماي كل كان وربحين ترى فقال هودو حيري احط مليي الله سليمان وحن سوكوبي بما وعدن لم تحدثكم بي وعدن علمي كلهاين اياكو ودا هو ماي وحن اني سليمان اوغي اذا دي مسوغاتاي وها ويهي واجبك سليمان وحن كوري من صدقين ما يمن خير سبب وحن كلا بينما ور يقينه بالوضوح، أو ور كاتكرت مدوام محي، إني أنا جهزت وجات وحنه لي امرأة غف بالعام إنها يتملكهم خير صباحان تو، وبالعام بأو بغرة، بالعام تملك كذا يك ور نخن كذا، وأوتيت وحب بالعام تلحق بلجسيج من كل شيء، وأحب خير ليه ودم بيعيته سليمان كليل تما. حفيز قادر بالكور ولا هنكت وحيلاداي عرس حفيز عظيم وي سرير تيكو فدي دو قرود ياب خيو سميشنتاي انتي باحد يبل عليهداي حل كودي كرامه انت دكن كودي وي بل دين دو بالكور وجتوا وحنكت بقرت اهلي يا وقومها شركه در هر صباح يسج دون للشمس هو ثري قرعدي عاودامين مينشي متل كسجدون وعي عابدان في الشمس يقرح من دون الله إلى كسوك يقرح عابدان دينة دينة واتا وقرن مضو دينة واتا فلا كل علي قرحين عابدان محاوقوعا وحاوقوعا وزيانا وحاوقر حيي لهم يجا الشيطان حدوه الإنسان ملعون أي أعمالهم إن يقرح عابدان وقرحيي وفسدهم شهدان وحاوقيك كأوذي عن سبيل الذي عقاه وفهم خير صبي بالعنت حكنت لا يهتدون تدكو عنونا يماه إلا يسجد من السجود أنكو مايا بالله نبودك عقاه يسجودا الذي الله يخرج صابيحيا الخبأ وحقرس في السماوات إلى الجيال كونه كقرس والأرض إلى الجيال كقرس ويعلم ما تغفون أما ما يغفر وحقرنا إياه أما الذين كفّر خيرنا إياه يوم ما تعلنون وحضنوا جنا إياه لبذا باليوج الله إعبدك عبد لا إله أحد кроме عبدا مجد إلا هو السجّمان عليه رب العرش عرشا مخلوقا هو لهاء أبد ما ملاي عرشي العظيم يوينه Entä wahakulla mattei, orbi, inti huudutka, kolka on nevillulla, isu reiman, alektidi siasdi kadamba kabilla vana, ja kimorkadar uguorjai, huudutka, dille uguai, intubu uguai, oi jämäntegai, oi shawat segai, oi sohga, dahan kidgilay, oi daulat, da' ne, mešet, سبحان الله كل كان رسول كي دنا اي, اي وحسن ورهين او غانا وايه يا حدود سوق عدي او, او كو وربيحي كل كان اونكه الا يطصح وما ملو يب احد لاركونكه كامل وخرج قال يوغود وتفقد تفحص نبي الله سليمان باربارا كور مري الطيره iguu korbeermää hadduu kormeeroosvagaada akem mas suunkaa inuiskassa amaa wau shahabkiisa ia intu hukumu ia lämisa mit misuogihai uuorhayo kadibaniyo babbu huu taanya ta faqada wanasulay maan bararbaarai aqairos dirihi faqaala uhun yirimaali maiguu aanu aan laara ugujeedilaai elhudhulun toqi أم كان خجز موحو النغضي من الغائبين إنت مقاني حبسانتي أئذن لأنكم قل نيوك مديهي فتحقق إنهم مقايهي بأعداتي كل إنهم مقايهي أعداتينا واركان أي مد وعداتي النبي السليمان لو والله ألم نجيب أن قلت أعذبن إنان حنوجيا هو خجز عذابا حنوجيا شديدا درا وقضب أو أما سلأذبحنه من اللغنتك قويون برأيه أو أما سسدح لا يأتي أني إنه حدود لأي مادو بسلطان قر مبين عدد على غيبته مغنانتية فما كذا فما كذا لبغيرو ما كذا سليمان وحو جوغي أو حدود شوغي غير بعيد نوحنا بطني إنه من الزمن وحوغا يربو جوغي هود بسدد بكلك فقال هودو حيري أحط وح كربي أن شو أجدي بما وح أذا لم تحط سليمان به ما أجدني وحذلا ومحبقة عكقبتنا وح أباها وأذق سليمان أذا أجد أين أن أنا هود سو أجدي ما هو يا طر وح شو قالتن وامحي وامح حوي واجيتك وعن سليمان كريمي من صباحا قرأوه من صباحا قرأوه من صباحا صباح. خير صباحا قبيل يمانا وحن كالائم بنباء ور يقين هبانتيع انساكي يمال اوال كجيرين وحولي هاي وارك واركو وحاوه اني اني غهودودا وجاتو لي انهلي امرأة انقفوانا ان ايتملكوهم خير صباحا نتو اي بقروطاي اسلامتنا بقرن ماذا وحساها ما قفعات كيساتيوه وحباقر نماذا تن عباها دي أبوغات بيكاداحا شي سيساتا انجريسكو كاروه كلك هو حباقر نماذا ما استيران وووتيات وحن ناكته لسييي وحاجة بلغة سيييي من كل شيء وحباقروا بحضو لن وحيساتا هي ما إياهو إياقادي إياحونتو إياشعب وحوال بيناك هي حفيز كادي ومركات المانغار كبخيه ولاها وعينك تولادي ارسم كمبريكو فريستي يا حفيز عظيم وينك بطي روح يا ادي وين دي نودي مركا كوارن وجيتوا وانقف قدام راهلي يا وقومها خير كانوا كنتو إن صبا يسجدونا عبودان لشمس الرحبي عبودان من دون الله وثانيا وقرعد عابده وزينا وحو قرحي لهم إياك الشيطان وذكِن ملعون كأدو البشر كأها أي أعمالهم أمل كلاهم إيقرروا سجود الشيطان بقرحي فسدهم وهو الشيطان كشري أن السبيل وتضحقها وفهم إياك لا يهتدون كهانون مايا ألا يسجدون إلا سجودا لله معبود فعقها الذي الله يخرج صابحيا الخبأ والحقرسون في سماوه الى الريال غدود وحق قرسون باربي صابحيا سبحانه والأرض الريال وحق قرسون بو صابحيا الا ساجود له كاو سجود مايا ويعلم هو دوغيا ما يغفون وهي قرين ايام يا وما يعلن وهي موجنا ايام لبدابا ثانو والله ويعلم هو دوغيا ما تغفون واحد قرين عيسان إذينك إيهوه ما تعلنون واحد موجين عيسان بول لقد فوقي الله معبود حقوي لا إله أحد جار له عابدا مجيرو إلا هو إساقام ماهان أحد كلا إلا عابدا مجيرو اللي هي العرش عرشك أمكي مخلوق أووين لهاي ما ملايهان تأفورطي عرشك والله أحب